وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يفسر المبطلون وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها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 ذلك هو الفوز المبين وامنا الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن إلا ظننا وما نحن بمستيقنين